اللهم صل على وسلم على محمد صلى الله عليه وسلم الله وحده سبحانه وتعالى قوله هذا قول الجزاري لخط بعض اصحابنا الله يرحمه الحاكم في علوم الحديث والخطيب في الكفايه باسم هذين صحيحين والخطيب في الكفايه عن يحيى بن مكيف انه قال لأبي زعره الرازي يا ابا زعره ليس ذا زعزعه زبعتي إنما النبي صلى الله عليه وسلم عن عن ابن عمر الله عنهما نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شيخ مسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ثم أما بعد الإمام العراقي رحمه الله تعالى في هذه الأبيات في قوله امساكنا عن حكمنا على سند بأنه أصح مطلقا وقد خاض به قوم فقيل مالك عن نافع بما رواه الناسك مولاه واختر حيث عنه يسند الشافعي قلت عنه أحمد فهو بصدد ذكري مسألة من المسائل الحديثية التي خاض فيها المحدثون وهي قضية صح الأسانيد وقد سبق معنا من قبل أن العلماء رحمهم الله تعالى ذهبوا إلى أن التفضيل هنا هو نسبي ليس على الإطلاق فتفضيلهم لإسناد أو قولهم في إسناد بأنه أصح الأسانيد فلا يؤخذ من ذلك أنه أصحها على الإطلاق ولكن الصحيح وما ذاب إليه الحاكم رحمه الله تعالى أن الأفضلية هنا على سبيل التقييد وليس على سبيل الإطلاق فيقال ذلك خصوص صحابيين أو بخصوص بلدة ولا يؤخذ من ذلك أن يكون تفضيل ذلك على الإطلاق على كل الأسانيد وإذا قيل ذلك في الأسانيد فيقال فإنه يقال كذلك في الأحاديث من باب أولى فلا يصح كذلك أن نقول في حديث ما هو أصح الأحاديث على الإطلاق لان الترجيح واطلاق الوصف بالصحه هنا على هذا الحديث يتفاوت من حديث الى حديث فما من حديث إلا وقد يتفوق على آخر بانواع من الدرجات التي تجعله مفوقا وتجعله اصح من حديث اخر وما من حديث الا ويكتسب وتحفه تلك القرائن، ولذلك بين المحدثون أن هذا لا يتأتى وإن وجد هذا أيضا في إطلاق بعضهم فقد وجد في كلام العلائي ووجد في كلام البخاري ولكن أيضا ليس صحيحا أن يطلق ذلك وأن يقال بذلك على الإطلاق ثم أورد المؤلف رحمه الله تعالى بعض الأسانيد التي ذكرها المحدثون وبينوا أنها أصح الأسانيد والفائدة من ذكرهم لهذه الأسانيد يستفاد منها عند الترجيح كما نوه ونبه على ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فإذا ما تعارض اسنادان إسناد قد امتدحه النقاد بأنه أصح الأسانيد وإسناد لم يكتسب هذا المدح فإننا نقدم الإسناد الذي رجحه وقدمه المحدثون على الإسناد الآخر ذكر هنا قول البخاري قال وهذا قول البخاري يعني قوله فقيل مالك عن نافع بعد هذا Shabbat shalom. Yeah. <تصفيق> لا اصل بيشوش الضار على التز لكن انا بقول انت عملت نظام جديد الاسبوع ما شاء الله لا لا الله يكرمك جزاك الله خير. فقال هنا رحمه الله خاض به قوم اي ممن رجح هذا الاسناد الذي هو اسناد مالك عن نافع عن ابن عمر كان من هؤلاء البخاري رحمه الله تعالى وقد روى ذلك عنه الحاكم النيسابوري وأبو بكر الخطيب البغدادي وبين هنا المؤلف فقال بإسنادين صحيحين وروى الخطيب في الكفاية عن يحيى بن بكير انه قال لأبي زرعة الرازي يا أبا زرعة ليس ذا زعزعة عن, ذوب عن زوبعة يعني ليس بالكلام الكثير والحكايات والتطويل فإنما هو ستر ترفعه ما بينك وبين النبي صلى الله عليه وسلم إلا ستر رقيق فتنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر وهذا الاسناد الذي قال فيه البخاري أنه أصح إسناد في الدنيا نعم قال وصله الأستاذ رضا من التميمي أنه أجل الأسانيذ هذا مسلم لكن لا ينهض دليلا على الأصحية لأنها أخص والأجلية تكون من جهات عديدة فشفعي رحمه الله إن كان قد حاز الكمال في شروط الصحة وزاد على ذلك بما آتاه الله تعالى من العلم الذي لا يجار فيه والفطنة التي كأنها الكشف لكن غيره يشاركه في الضبط الذي هو محط الصحة ويزيد بكفرة ممارسة حديث مالك وقال يحيى بن معين اثبت الناس في مالك القعنبي اي باعتبار قدر الذائق على كمال الضبط وهو قول الملازمه له وكثره ممارسه حديثه الشافعي رحمه الله اخذ عن مالك في اوائل عمره فكانت قراءته عليه من اوائل قراءته للحديث ولم يلازمه ملازمه القعنبي وابن ولا قريبا منه نعم يعني هناك من قال أن إسناد مالك عن نافع عن ابن عمر هو أصح الأسانيد ولكن في الإسناد الواحد تجد خلافا كذلك فقد يكون الحريث من رواية ابن وهب عن مالك عن نافع قد يكون من رواية القعنبي عن مالك عن نافع قد يكون من روايه الشافعي عن مالك عن نافع فما هو أصحوه اذا وقع خلاف هذا ايضا فمنهم من رجح الشافعي جلالته وإمامته وكذلك حفظه وضبطه ولكن إن كانت القضية قضية الجلال والإمامة والإتقان في العلوم فالشافعي مقدم ولكن هل هذا هو المعنى الذي تقدم وتصحح به الأحاديث الجواب لا الذي يلتفت إليه الإتقان في الرواية والضبط قالوا إذا الأعلى من الشافعي إتقانا في مالك خاصة وليس على الاطلاق القعنبي لطول ملازمته ومجالسته للإمام مالك فهو مقدم حتى وإن جئت إلى الشافعي فالشافعي يروي عنه أناس عديدون فما رواه عنه أحمد يختلف عن روايه غيره إذن قضية قضية نسبيه لا نستطيع أن نجزم بإسناد أنه يكون دائما على الإطلاق حتى في الصحابي الواحد حتى عن ابن عمر حتى عن ابن عمر ولذلك انظر يعني هنا من رجح القعنبي على الشافعي وهو ابن معين وهناك من سياتي انه رجح الشافعي لأن الشافعية كان من أثبت الناس في موطئ مالك من أثبت الناس في موطئ مالك وهو ما سياتي نعم من ناحيه العموم بنهيه العموم الشافعي اجل وأعظم واتقان وأحكم وأعلم تمام لكن بالنسبه لموطا مالك نعم القعنبي اطول ملازمه ولكن جاء عن احمد وعن غيره ان الشافعي اتقن في الموطا نعم سياتي قال قلت فقال البلقيني في كتابه محاسن الاصطلاح لا يقال في القعنبي وابن لهما القعدل في الروايه عن مالك يعني الأصالة قال الأصالة والرسوخ نعم لا. لاننا نقول وإن تقع رطبتهما من رطبة الإمام الشافعي به نظر لما علمت من أن الترجيح فيهما إنما هو باعتبار قول الملازمة وكثرة الممارسة وهذا لا ينقص من مقدار الشافعي وأما زيادة اتقان الشافعي فلا يشك فيها من له علم بأخبار الناس فقد كان أكابر المحدثين يأتونه فيذاكرونه بأحاديث أشكلت عليهم فيبين لهم ما أشكل ويوقفهم على علل غامضة فيقومون وهم يتعجبون منه كما هو مشهور في ترجمته وقال الإمام احمد سمعت الموطأ من الشافعي وذلك بعد سماعه له من عبد الرحمن بن مهدي نعم مع إمامة عبد الرحمن بن مهدي والشافعي يعود فيسمع المو... الإمام أحمد يعود فيسمع من الشافعي دليل على اعتقاده برسوخ الشافعي وإتقانه في الموطأ نعم ووجود الرواية له عن مالك بكثرة وقال سمعته منه لأني رأيته فيه سبداً عدل اعادته لسماعه وتخصيصها بالشافعي بأمر يرجع إلى الثبت فتعليله بذلك اقل ما يفهم منه أن الشافعي مساو لا مهدي في الثبت في حديث مالك إلا لم نقل انه يقتضي زيادته عليه في الثبت اذ لو كان مساويا لكانت الاعاده تحصيلا للحاصل لا حتى وان كان مساويا في التثبت فليس التحصيل حاصلا فكون أحمد يسمع من الشافعي لقراء أخرى وهي جلاله الشافعي وإمامة الشافعي فإن تساوى هو مع عبد الرحمن بن مهدي في الإتقان من السماع عن مالك لكنه يزيد على عبد الرحمن في الجلالة والإمامة واضح وإن كان ذلك لا ينقص من شأن من من شان إمام المحدثين عبد الرحمن بن مهدي إذن لقال أن يقول طيب أحمد رحمه الله سمع من الشافعي دليل على أنه أثبت لا يلزم فلقال أن يقول كيف لا يلزم ما هو السمع اذا تحصل حاصل نقول فرق أنت الآن عندما مثلا تعلم أن أحد العلماء الكبار وليكن من المعاصرين مثل الشيخ بن باز رحمه الله تعالى واضح. هذا عنده سند الإمام الألباني رحمه الله له إسناد يعطي إجازة مثلاً في البخاري والشيخ بن باز يعطي إسناداً في البخاري وأخذت هذا الإسناد عن الألباني إمام المعاصرين في الحديث فجئت تريد كذلك أن تأخذ هذا الإسناد من ابن باز قل قائل كيف تأخذ من الشيخ بن باز وإن كان حتى الشيخ الألباني يفوقه في علم الحديث لكن أنت تأخذ ليس فقط لعلم الحديث ليس فقط للتثبت وإنما لجلالة الرجل وإمامته أن تقول قد سمعت هذا أيضا من من ابن باز فما يأتي الإمام أحمد ويسمع كذلك الموطا من الإمام الشافعي لا يلزم من ذلك أنه أثبت لكن كلمة أحمد هي التي أعطته هذا التثبت أيضا قال سمعته منه لأنني وجدته ثبتا إذا هو ثبت طب هل يلزم من ذلك انه أثبت من عبد الرحمن؟ لا قد يكون مساويا لعبد الرحمن وقد يكون أثبت من عبد الرحمن لكن ليس بالضرورة أن يكون أثبت فإن قال, قال لا بالضرورة أن يكون أثبت لكونه إن لم يكن أثبت فتحصيل حاصل أكون ليس تحصيلا للحاصل لأن الشافع زاد في أمور أخرى من جلالته وإمامته إلى آخر نعم نعم قال عباد عندنا عباد ماذا قال وجدته تمام هل فيهم عبد الرحمن بن بهدي طيب إحنا الآن كنا بنشرح هذه العبارة كما قلنا أنه لا يلزم من ذلك التثبت بمعنى أن يكون أعلى لكن لما قال الإمام أحمد انه قد سمع من هذا العدد ثم سمع من الشفل لانه هذه فيها صراحة أنه أي أقوى لكن بالنسبه لهذه العباره التي بين أيدينا ايدينا لا يلزم منها التفوق على عبد الرحمن نعم تفضل قال ابو احمد رايده فيه سدا ورد على سؤال فلا يكون لتقييده بقيد مفهوم قال المبقيني وابو حنيفه وانظر عن مالك كما ذكره الدارقطني فلم تشتهر روايته عنه كاشتهار روايه الشافعي انتهى وابو منصور التميمي البغدادي القائل هذا كان من الجامعين لفنون العلم من الفقه والقصور والأدب والنحو والحساب وغيرها مات سنه سبع وعشرين وأربعمئة. طيب نصل إن شاء الله. و...